الله aكبر الله aكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا, لا إله إلا الله الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنا كفيناك المستهزئين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من وقف سدا منيعا وحصنا متينا للدفاع رسول رب العالمين وبعد إخوة العقيدة والإيمان قد دل الكتاب والسنة على أن الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه أو الاستهزاء بشيء من سنته كفر أكبر قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نفوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أصارم المسلول على شاتم الرسول وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر ثم أعلموا أن الله قد توعد من يستهزئ بأي رسول من الرسل فقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ثم خص الله من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال وإذا استقصيت قصة الأنبياء المذكورة في القرآن فجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله بقارعة وينبغي أن نعلم أنه لا خوف على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنابه الشريف فقد حماه الله وعظم شأنه كما قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين وكما قال جل وعلا والله يعصمك من الناس وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وغيرها من الآيات وإنما الخوف والخشة علينا إن قصرنا فيما أوجب الله علينا من نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه صفي الله يا عالم وخير المرسلين إلى العبادي رفيع القدر يا نجم السرية شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي نحبك يا رسول الله حباً تغلغل في الجوانح والفؤاد وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي والتلادي فداء دون عرضك يا خليلي يموت كل من نحر الأعادي ويسلم عرضكم ويصيب غر يريد مقامك العالي المشادي فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلادي فجرأتم ورب البيت أدرا وحكمة ربنا عين السداد تمهل أيها الغربي وانظر فذون رسولنا خرق القتاب وعلينا أن نعلم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له واجب على كل مسلم بدليل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزيره يشمل نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه وإن لم ننصره نحن وتخاذلنا عنه فإن الله ناصره لا محالة كما قال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم إن الله معه في حياته وبعد مماته وعلى المؤمن يغضب لذلك ويحرك ساكنا ولا يسكت فالساكت عن الحق شيطان أخرس ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل أعمى أم ولد له لأنها كانت تتكلم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يناسب شأنه فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فينها فلا تنتهي وين ويسجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقه فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتاقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكات عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر وقل ما يجب على المؤمن فعله هو إظهار عدم الرضا بما فعله هؤلاء المبطلون بكل السبل المشروعة كشف زيث وبطلان التهم التي روجوها حول النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصادرها الصحيحة التزام المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته مقافعة منتجات من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هد محمد لا أهتدي حاشايا أن أصلي لدعوة ملحدي وأنا فتى القرآن وابن المسجد أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحنه لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعالم وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال تبجيلا لقدر حبيبه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ورضى الله عن نبي بكر صدق النبي من قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كنتم اتخذاً خليلاً للتخطوى باباً خليلاً رضي الله تعالى عنه وارضى اللهم عن الناطق بالصدق والصواب من قال في حقه سيد الجن والبشر لو كان بعد نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضى اللهم عن كامل الحياء والإيمان من قال في حقه سيد ولد عدنان لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضى الله عن مركز الولاية والقضاء من قال في حقه النبي الأواه من كنت مولاه فعلي مولاه رضي الله تعالى عنه وارضى الله عن السيدين والحياني سيد الكونين من قال في حطهما سيد الكونين سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ورضى الله هما عن امهما فاطمه الزهراء من قال في حطها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء اهل الجنه فاطمه الله تعالى عنها ورضى الله هما عن جميع الصحابه خصوصا معاويه رضي الله عنه ورضى عن بناته زينب ورقيه وام كلثومه وفاطمه وعن ازواجه خديجة وعائشة وحصة رضي الله تعالى عنهم وعن نبيك أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعن التابعين وأتباعهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم وفق ولاة الإسلام وصلاطينهم لما تحبه وترضاه اللهم انصر من الدين القويم وجعلنا منهم واخذل من فضل المسلمين ولا تجعلنا معهم واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأغناء إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت, قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنك عليهم غير المغضوم عليهم ولا الظالمين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 Samia Allahu liman hamidah